بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء في هذه الحلقة سوف نتكلم عن أحسن القصص سماها الله عز وجل أحسن القصص نذكر لما تكلمنا سابقا في قصة يعقوب عليه السلام ذكرنا أن الله عز وجل رزقه إثنى عشر ولدا من البنين كان منهم ولد جميل سماه يوسف وكان له شقيق أصغر منه سماه بن يامين أما يوسف عليه السلام فهو ابن يعقوب عليه السلام ابن إسحاق ابن إبراهيم فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم, ابن الكريم أي نسب هذا وأي سلسلة تلك يوسف عليه السلام أعطاه الله عز وجل الشطر الحسن فيال الغلام الجميل يا للغلام الخلوق الذي أحبه أبوه حبا جما فيعقوب تعلق به لأنه كان أحسن أولاده خلقا وخلقا في يوم من الأيام وكان غلاما صغيرا لم يبلغ الحلم رأى في المنام رؤيا فجاء لأبيه فقال يا أبتي نعم يا بني قال رأيت أمراً في المنام قال وماذا رأيت؟ يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين وكيف تسجد الشمس أصلا وكيف يسجد القمر وكيف تسجد الكواكب وكيف فهم الغلام الصغير أن هذه كلها سجدت له إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين أبوه يعقوب عليه السلام علم أن هناك أمراً وشأنا سيحصل لهذا الغلام فكيف يرى هذا الغلام مثل هذه الرؤيا وكان قد رأى فيه علامات وآيات ورأى من إخوته حسدا له قال يا بني قال يا أبني لا تقصص رؤياك على إخوتك ولما يا أبي فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو إن الشيطان للإنسان عدو مبين اشتباه الله عز وجل يوسف هذا الغلام الصغير الله عز وجل يرعاه بعنايته ويصنعه بعينه يكبر الغلام شيئا فشيئا أما إخوته فقد حسدوه العشرة عدا بن حسد حسدوا يوسف عليه السلام وحسدوا بن يامين وهاهم يجلس العشرة يتآمرون على يوسف لقد كان في يوسف وإخوته آيات آيات للسائلين جلسوا يتآمرون على يوسف قالوا إن يوسف وبنيامين يامين أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة وهل الحب يكون لأجل القوة ولأجل العصبة الحب من الأب لأولاده لأجل الأخلاق لأجل البر لكنهم للأسف لم يكون أخلاقهم حسن مع والديهم ومع هذا يستغربون لما أبونا يعقوب يحب يوسف وأخوه أكثر منا؟ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة نحن ألوقة وعصبة قوية ومع هذا يحب يوسف أكثر منا إن أبانا من أبوهم نبي من أنبياء الله أنظر إلى سوء الأدب إن أبانا لفي ضلال وهل يقال هذا عن الأنبياء إن أبانا لفي ضلال مبين ازداد حسدهم ازداد حقدهم وصل بهم الأمر إلى أن قالوا اقتلوا يوسف اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا إما أن نقتله أو نرميه في أرض بعيدة لا يعرف كيف يرجع لأبيه اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا وتكونوا من بعده قوما صالحين. يعني بيت المعصية والقتل والذنب، ثم نتوب إلى الله، ثم نكون صالحين. هل تقبل التوبة بهذا الأسلوب؟ أي معصية يريدون ارتكابها؟ يريدون قتل أخيهم؟ هل يجر الإنسان على هذا الفعل؟ إنه الحسد الذي يعم القلب ويعم العين. تدخل؟ أحد إخوانهم قيل هو الكبير قيل هو الوسط لكن كان أعقلهم وكلهم كانوا مجرمين بحق يوسف وبحق أخيه وقبل هذا بحق أبيهم يعقوب عليه السلام قال أحدهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب ارموه في بئر لما يلتقطه بعض السيارة ياكم كنتم فاعلين إذا أردتم التخلص منه إياكم القتل لما تقتلونه وتتحملون الذنب العظيم ارموه في أي بئر تأتي أي قافلة تأخذه بعيدا عنكم ثم تبقون لوحدكم مع أبيكم ثم تتوددون إلى أبيكم وتتخلصون من يوسف إن كنتم فاعلين في هذا الأمر قصص نور قصص قصص نور وقصص حكمه صباح اتفق اخوة يوسف على هذا الرأي ان يجعلوه في غيابة جب في بئر مظلم اخوهم الصغير الذي لم يبلغ الحلم ما ذنبه انه الحسد قتله الله أرادوا وضع أخاهم الصغير الذي لم يبلغ الحلم في بئر ربما يموت فيه وربما يحصل له ما يحصل لا يهمهم أهم شيء أن يتخلصوا من هذا الغلام من أخيهم واتفقوا أن يضعوه في ذلك البئر وأن يرموه فيه ثم جاءوا لأبيهم بعد أن مكروا هذا المكر وإذا بهم يحسنون إلى أخيهم الصغير أيما إحسان مسحوا على رأسه ابتسموا في وجهه نظروا إليه وأبوهم ينظر ما الذي يحصل تغير الإخوة لحظة واحدة قالوا يا أبانا يا أبانا نريد أن نذهب مع أخينا نلهو ونتمتع ونمزح معه ونلعب معه كل يوم في البيت معك دعو يخرج مع إخوانه يا أبانا ما لك لا تأمن؟ مالك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون محبون نحن مخلصون له نحن ناصحون له يا أبانا انظر كيف نحبه أي مكرم مكروح قلوبهم امتلأت كرها وحقدا وغيظا على هذا الغلام حتى أرادوا قتله لكنهم اتفقوا على رميه في البئر أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون أما الغلام كان يحب هذا كان يحب أن يذهب مع إخوانه يلعب معهم يلهو معهم ولم يدري يوسف من الذي خططوا له قال يعقوب عليه السلام قال إنني لا أتحمل أن فارقه ساعة كيف أدعه يذهب معكم قال إني إلي يحزنني أن تذهبوا به وأخاف من أمر آخر هو غلام صغير لا يستطيع أن يدفع عن نفسه فربما أكله الذب فلا يستطيع الدفاع عن نفسه ولا الهرب من هذا الذب قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف وأخاف أن أكله الذب وأنتم عنه غافلون قالوا يا أبانا نحن رجال أول قوة نحن عصبة كيف يقترب الذئب من قالوا لئن أكله الذئب لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون كم فرح الغلام يوسف عليه السلام في تلك الليلة لما وافق أبوه فرح فرحا عظيما أنه سيخرج مع إخوانه أخيرا سيله معهم سيلعب معهم إخوانه الذين كرهوه طوال تلك السنين الآن أحبه فجأة الآن أرادوا له الخير الآن يريدون وأحب أن يذهب معهم ليلهو معهم ليلعب معهم كيف بات يوسف تلك الليلة فرحا سعيدا بصباح يلهو فيه مع إخوانه ما درى يوسف الغلام ما علم ما الذي مكروا له وما الذي خططوا له بليل وما الذي دبر له بتلك الليلة يوسف عليه السلام يخرج مع إخوانه في يوم سعيد ممتع ليلهو مع إخوانه ويلعب معه إنها رحلة سعيدة أول مرة يخرج مع إخوانه وصلوا إلى بئر حملوا الغلام. ليلقوه في ذلك البئر وهو يظن أنهم يلعبون معه ويمزحون معه تعلق بالبئر خاف أن يسقط خاف الغلام أن يقع في غيابة الجب سأل إخوانه ماذا تفعلون يا فلان يا فلان يناديهم وهم عليه يضحكون ويقولون له الآن يا يوسف تعرف مكانتك عند أبيك الآن لتهنيك حياتك مع أبيك حب أبيك لك لينفعك الآن ثم أسقطوه في البئر المظلم بئر مظلم موحش تحته الماء تعلق يوسف الغلام بصخرة فجلس عليها وينادي إخوانه وهم يتضحكون على شفير البئر يا فلان يا فلان سأموت في هذا البئر المظلم سأموت في هذا القبر الموحش في هذه الظلمات في هذه غيابة الجب ماذا تفعلون ماذا تصنعون وهم يضحكون ولا يسمع إلا صوت ضحكاتهم يقولون له لتهنك الحياة يا يوسف افرح افرح بما أنت فيه الآن افرح يا يوسف واسعد بما أنت فيه الآن أتذكر مكانتك عند أبيك أتذكر منزلتك عند أبيك الآن افرح بما أنت فيه ثم تركوه وهم يضحكون جلس يوسف عليه السلام في ذلك المكان المظلم في ذلك البئر الموحش في غيابة الجب الظلمات من حوله لا يرى من فوقه إلا شفير البئر النور منه يتناقص تحته الماء يجري وهو على صخرة قد جلس فيها لا يدري هل سيموت غرقا في هذا الماء أم ستأتي دابة فتقتله أم يموت مع مرور الأيام بالجوع والعطش جلس الغلام يبكي وحيدا فريدا كيف كان يبيت البارحة كان يبيت في فراش عند أبيه يعقوب عليه السلام كان كريما ابن كريم ابن كريم ابن كريم يعيش معززا مكرما في ذلك البيت أما الآن فإنه في بئر موحش مظلم فلما ذهبوا به وأجمعوا أي يجعلوا وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب في مكان مظلم في هذه اللحظات ويوسف عليه السلام غلام صغير قد قطعه الخوف والبكاء والندم والحسرة يتذكر أباه يتذكر أمه يتذكر فراشه وبيته ماذا أفعل أنا الآن ماذا سأصنع الآن غلام صغير بالله عليكم ماذا سيصنع في هذا المكان الموحش؟ في هذه اللحظات قذف الله عز وجل في قلبه أن يا يوسف لا تخف لا تبالي لا تهتم سيأتي يوم من الأيام يا يوسف تذكر إخوانك بما صنعوه فيك سيأتي يوم من الأيام تعلمهم بما صنعوه فيك في هذه اللحظات وأوحينا إليك لتنبئنهم ستنبئ يا يوسف إخوانك بما صنعوه فيك لا تنبئنهم بأمرهم هذا، وهم لا يشعرون. ستنبئ إخوانك بما فعلوه فيك، وهم لا يدرون. المكان موحش، المكان مظلم، الماء من تحته يجري. مرت ليلة، مرت ليلتان، مرت الليالي. بالله عليكم تخيلوا كيف عاش هذا الغلام الصغير؟ في هذا البئر الموحش، في غيابة الجب، وفي قلبه أن وعد الله حق، أنه سيأتي اليوم الذي أخبر إخواني بما صنعه فيه، وهم لا يشعرون، وهم لا يعلمون أنني يوسف، وأوحينا إليه لتنبأ أنهم، لتنبأ أنهم بأمرهم هذا، وهم لا يشعرون. مرت الأيام والليالي الدقيقة ربما كأنها سنة من السنوات كيف مرت هذه الأيام على يوسف كيف قضى هذه الليالي الرب عز وجل يريد أن يربي هذا الغلام يا يوسف تعلم يا يوسف تربى فإنك ستكون نبيا من الأنبياء لن تصل إلى منزلة النبوة إلا بعد أن تمر بهذه المراحل إنها تربية الله عز وجل لرسله أشد الناس بلاء من؟ الأنبياء ثم الأمثل فالامثل. الماء تحته والجوع يقتله والخوف يرهبه والظلمة توحشه ومرت الأيام والليالي فجأة إذ سمع يوسف عليه السلام من أعلى البئر صوت أناس يمشون إذا به يصرخ إذا به ينادي صوت بشر بدأ الآن يأنس يوسف عليه السلام بالصوت صوت من صوت قافلة تمر عند هذا البئر إنها رحمة الله بدأت قصص نور قصص قصص نور قصص حكمه صغير اخوة يوسف بعد ان فعلوا فعلتهم مكروا مكرهم وكانوا قد نزعوا قميص يوسف قبل ان يرموه في البئر ذبحوا شاة ولطخوا دمها بقميص يوسف ذهبوا لمن؟ ذهبوا إلى أبيهم يعقوب ذلك الرجل الذي كان ينتظر ابنه بفارغ الصبر لأول مرة يغيب يوسف عن عينيه وكان قد حزن لفراقه يوما واحدا كان متخوفا من أبنائه على ابنه يوسف أين أخوكم؟ أين يوسف؟ الكل يبكي دخلوا على أبيهم يتباكون ويتظاهرون بالبكاء يا فلان أين يوسف؟ يا فلان أين يوسف؟ حس أن في الأمر شيء، فأخرج له قميص يوسف وكله ملطخ بالدم. يا فلان ما الذي حدث؟ أخبروني إنها دموع لكنها كاذبة. وجاء أباهم. ذلك الرجل المسكين نبي الله. وجاء أباهم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق كنا في سباق بيننا وبين بعض وتركنا يوسف عند متاعنا نزعنا بعض ثيابنا ووضعناها وطلبنا من يوسف أن يحرسها لنا أن يجلس عندها وكنا نلعب وكنا نتسابق وتركناه ألم تكونوا تقولون أنه سيلعب معكم جعلتموه عند ثيابكم إنه الخلق السيء من إخوان يوسف ويعترفون بهذا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا أي ذئب هذا هذا العذر الذي أخبرتكم به هذا الخوف الذي كنت أخاف عليه من. وأكله الذئب وهذا قميصه يا أبانا ملطخ بالدم ثم قالوا له وما أنت بمؤمن لنا لن تصدقنا ولو كنا صادقين أين قميصه؟ أحس يعقوب عليه السلام أن في الأمر مكيدة كان يعلم أنهم لن يأخذوها كذا كان القلب متخوفا قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخافوا أن يأكله الذئب استغلوا نفس العذر من وقاحتهم لم يأتوا بعذر جديد بل نفس الأمر الذي كان يخاف منه يعقوب قال أين قميصه فأعطوه القميص الملطخ بالدم لكنهم نسوا, نسوا أن يمزقوا هذا القميص قميص لغلام أكله الذئب ولم يمزق أي من هذا وإي قميص هذا علم يعقوب عليه السلام أن في الأمر مكيدح قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل هنا يوسف الآن لوحده في البئر يعقوب الآن يبكي عليه حيل بينهما الأب بينه وبين ابنه كان في كل ليلة ينام عنده ينام معه في نفس البيت كان يحبه حبا جما إنها أول ليلة يبيت فيها بعيدا عن أبيه في ذلك البئر لكن يقدر الله عز وجل وهو في البئر أن يرسل الله عز وجل إليه قافلح يرسل الله عز وجل قافلة من الإبل معها بعض الرعاة وبعض الناس هذه القافلة هذه السيارة مرت عند ذلك البئر مرت على يوسف عليه السلام الله عز وجل بدأ يستجيب ليعقوب عليه السلام أن يحفظ ابنه في ذلك الموقف وفي ذلك البئر فأرسل سيارة قافلة إلى هذا البئر وجاءت سيارة السيارة هي القافلة قافلة من الإبل كانت تمر مع الناس على ذلك البئر الذي فيه يوسف كاد أن يموت في ذلك البئر غرقا وجوعا في ذلك المكان الموحش ربما حصل له ما حصل فأكرمه الله بتلك القافلة التي مرت على ذلك البئر ثم أرسلوا واردهم ليدلي دلوه لينزل الدلو وإذا بيوسف وهو غلام صغير لم يبلغ الحلم خاف أن يموت في ذلك البئر يمسك بهذا الدلو فإذا بالراعي الذي أنزل الدلو أحس أن الدلو ثقيل رفعه ما الذي يحدث ما الذي يجري إنه ليس بماء ليس بماء إنها قافلة قافلة مرت على هذا البئر إن هذا الغلام المسكين تعلق بهذا الدلو فرفعته القافلة فإذا بالوارد يقول يا بشرى ينادي أهل القافلة يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة أسر يوسف عليه السلام بضاعة تباع وتشترى والله عليم والله عليم بما يصنعون يعقوب يبكي في بيته على ابنه ويوسف عليه السلام يباع يشترى في قافلة من القوافل ذهبت هذه القافلة إلى مصر متوجهة من فلسطين إلى مصر ابتعد الابن عن أبيه مسافات بعيدة كيف ينام يوسف بعيدا عن أبيه كيف ينام يعقوب بعيدا عن ابنه افترق الأب عن ابنه في تلك الليالي وهذه الأيام يوسف عليه السلام غلام صغير بعيد عن أبيه يباع الآن في أسواق مصر يباع يوسف في أسواق مصر حاله حال العبيد يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يباع ويشترك بضاعة من البضائع يا الله أي ظلم لهذا الغلام المسكين أي عذاب عذب به هذا الغلام من اشتراه؟ اشتراه عزيز مصر بدأ الفرج عزيز مصر يشتري يوسف بدراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين ذهب عزيز مصر بيوسف عليه السلام إلى القصر فقال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا عاش يوسف في قصر عزيز مصر خادما أو كولد لهم وأبوه يعقوب صبر صبرا جميلا واستعان بالله عز وجل كيف عاش يوسف عليه السلام في ذلك القصر ما الذي حصل معه في ذلك القصر هل فتن يوسف وكيف كانت فتنته ولم سجن نبي الله وأي جريمة ارتكبها هذا النبي ليسجن سجنا بظلم وكم سنة عاش في السجن وماذا حصل ليوسف عليه السلام في السجن هذا ما سوف نعلمه إن شاء الله في الحلقة المقبلة سدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء كلنا يذكر في الحلقة الماضية لما تكلمنا عن يوسف عليه السلام كيف أن إخوانه أخذوه إن بين أبيه وأمه فرموه في البئر ثم أخذ من البئر وبيعه في الأسواق يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يباع في الأسواق بثمن بخس دراهم معدودة جئ به إلى قصر العزيز أخذ يخدم في قصر العزيز سنوات طويلة صارك الولد بينهم وكالخادم معهم سنوات طويلة حتى بلغ أشده واستوى وعطى الله عز وجل يوسف عليه السلام شطر الحسن فهو جميل وحسن هو يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم لما بلغ أشده وبلغ من الجسم ما بلغ وبلغ من الجمال ما بلغ فتنت به من؟ امرأة العزيز وإذا بها تتبعه من طريق إلى آخر من غرفة إلى أخرى تنظر إليه وتعلق قلبها به قد شغفها حبا حتى جاء ذلك اليوم الموعود الذي غلقت فيه الأبواب وطردت كل من في القصر فلم يبق إلا هو معها وما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما هو الجميل هو الغريب هو الأعزب الذي لم يتزوج وامرأة العزيز قد تزينت في ذلك اليوم وتجملت وراودته عن نفسها وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قالت ليوسف وهو شاب أعزب قوي جميل تقول له امرأة جميلة متزينة متعطرة والقصر مغلق تقول له هيت لك افعل ما بدا لك يا يوسف من الذي سيمنع الآن يوسف عليه السلام من أن يرتكب الفاحشة وقالت هيت لك قال يوسف عليه السلام بكل قوة وجرأة قال معاد الله معاذ الله أن أرتكب إثما مثل هذا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك أي فتنة مر بها يوسف عليه السلام في ذلك الزمن أي فتنة أعظم من هذه الفتنة لشاب جميل غريب أعزب امرأة تدعوه إلى الفاحشة وهو يقول بكل قوة وجرأة معاذ الله إنه ربي أحسن متواي إنه لا يفلح الظالمون امرأة العزيز واقتربت من يوسف عليه السلام لتعتدي هي عليه لكنه هرب منها ما جلس ينتظرها بل هرب يبحث عن أي باب مفتوح ولقد همت به وهم بها لولا لولا أرآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ركض يوسف عليه السلام يبحث عن باب مفتوح، واستبق الباب، وهو تجبذه من قميصه من خلفي لتمزق القميص، ويوسف عليه السلام يسرع إلى باب يفتحه، فلما فتح الباب، فإذا بزوج امرأة العزيز قد أقبل إليهما، واستبق الباب، وقدت قميصه من وألف يا سيدها لدى الباب لكنه كيد النساء قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم هي راودت عن نفسها وهي تتهمه بأنه هو الذي أراد بها الفاحشة أي فتنة نزلت على يوسف عليه السلام قصص نور قصص قصص نور قصص حكم وصمة أي مصيبة هذه التي نزلت على يوسف عليه السلام هو الآن في قصر العزيز والعزيز قد دخل عليه ووجد زوجته عند يوسف والمصيبة أن يوسف بلا قميص وفي أي مكان في غرفة امرأة العزيز وهي تبكي وتصيح وتقول لزوجها اسجنه أو عذبه عذابا أليما فإنه أراد أن يعتدي علي ماذا سيقول يوسف نظر إليه وإلى زوجته فقال هي راودتني هي راودتني عن نفسي وامرأة العزيز تبكي وصوتها مقدم على صوت يوسف وهي تقول لزوجها ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أي يسجن أو عذاب أليم واحتار العزيز من يصدق هل يصدق يوسف الصديق الذي لم يكذب أبدا أم يصدق زوجته وهي تبكي عنده خصوصا أن يوسف عليه السلام بلا قميص هنا تدخل أحد زوجة العزيز وقال أنا أفصل لكم بهذه القضية ائتوني بالقميص الممزق فإن كان قد مزق من الأمام فإن يوسف هو المخطئ وإن كان القميص ممزقا من الدبر من الخلف فإن زوجتك هي المخطئة فأتي بالقميص وتفحص الرجل القميص فوجده ممزقا من الخلف فلما رآه فلما رأى قميصه قد من دبر التفت إلى قريبته زوجة العزيز وقال قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم هنا علم العزيز أن زوجته هي المخطئة وهي المذنبة وهي التي أرادت السوء بيوسف عليه السلام لكنها كذبت وفضحها الرب عز وجل علم العزيز بهذا الأمر لكن حتى لا يفضح في عرضه حتى لا يتناقل الناس كلاما سيئا عن بيت العزيز نظر إلى يوسف المظلوم يوسف عليه السلام الذي لم يرتكب ذنبا الذي هرب من المعصية نظر إليه العزيز فقال له قال يوسف اعرض عن هذا عن أي شيء يعرض هو لم يفعل شيئا لكنه مع هذا يقول له يوسف أعرض عن هذا ثم التفت إلى زوجته فقال واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين <تصفيق> علم يوسف عليه السلام أن النساء يمكرن به إما السجن وإما أن يفعل ما يغضب الله عز وجل معه في هذه اللحظات رفع يوسف عليه السلام يديه إلى السماء فقال قال رب السجن أحب إلي السجن أفضل إلي من أي معصية أرتكبها قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وانتشر بين الناس أن يوسف عليه السلام كان يريد أن يعتدي على امرأة العزيز ظلما وزورا وبهتانا فلما نشروا الخبر قرروا أن يدخلوا يوسف عليه السلام إلى السجن وفعلا أدخل يوسف إلى السجن ظلما وزورا وبهتانا فأدخل يوسف عليه السلام إلى سجن موحش مظلم كئيب فيه بعض الناس الذين سجنوا فأخذ يصبر هذا ويذكر هذا بالله عز وجل يوسف الآن في السجن لأنه عفى نفسه لأنه عفى فرجه لأنه أطاع ربه ونشر بين الناس أنه هو الذي حاول أن يعتدي على امرأة العزيز أي ظلم هذا الذي وقع على يوسف عليه السلام فتيان في السجن يراقبان يوسف عليه السلام لا يرى يانه إلا يذكر الله يصلي يعبد الله أي إنسان هذا رآه أحدهما أنه من المحسنين فجاء إليه فقال يا يوسف إنا رأينا رؤيا هل لك أن تعبرها ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما انظر إلى الرؤيا التي رآها الأول ثم الثاني وهو في السجن في ذلك المكان المحش يستمعوا إلى الناس قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا خبزا تأكل الطير من نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين سماك في وجهك من المحسنين أنت إنسان صاف القلب صاف السريرة لا نراك إلا تذكر الله جل وعلا عبر لنا هذه الرؤيا فأخذ يوسف عليه السلام قبل أن يعبر لهم الرؤيا يذكرهما بالله عز وجل قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما به قبل أن يأتيكما لكن أنا تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون أنا من أبناء يعقوب وإسحاق وإبراهيم آبائي كانوا أنبياء وأنا نبي مثلهم يا صاحب السجن انظر إلى الأسلوب وهو في السجن يدعو إلى الله جل وعلا أي إنسان هذا؟ أي صبر أعطيه هذا النبي؟ في السجن مظلوم وظل في السجن سنوات وهو يدعو إلى الله جل وعلا؟ يا صاحب السجن أرباب أرباب متفرقون خير أم الله أم الله الواحد القهار الناس تعبد أصناماً تعبد أوثاناً تعبد كواكب تعبد أصناماً في الأرض هل هذا أفضل؟ أم يعبد الإنسان ربه جل وعلا أم الله أم الله الواحد القهار بعد أن دعاهم إلى الله جل وعلا وعلمهم التوحيد والإيمان بالله الآن أفسر لكم الرؤيا واحد من الاثنين أحدكما فيسقي ربه خمرا سيده سوف يخرج من السجن سوف ينجو من السجن ما حدد حتى لا يتضايق الآخر قال واحد من الأثنين سوف ينجو من السجن وسوف يرجع إلى سيده إلى ربه يعني سيده في اللغة ثم يسقيه خمرا في القصر مرة أخرى أما الآخر فإنه سيقتل ثم يصلب ثم تأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان أما أحدكما معين حتى لا يتضايق الأخر أما أحدكما فيسقي ربه خمرا سينجو وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر, قضي الأمر الذي فيه تستفتيان ثم جاء إلى, إلى الذي ظن يوسف عليه السلام أنه سينجو ما أكد لأن العلم عند الله جل وعلا هذا من الغيب، وقال الذي ظن أنه ناجم منهما يا فلان إذا خرجت من السجن فذكرني عند سيدك اذكرني عند ربك يعني الملك يعني سيدك اذكرني عنده ربما ربما ينظر في قضية مرة أخرى فأخرج من السجن لم يمل يوسف من السجن ولكنه أراد أن يبلغ دين الله جل وعلا. وقال للذي ظن أنه ناج منه مذكرني عند ربك لكنه لما خرج ومن فرحه بخروجه من السجن نسي يوسف عليه السلام في السجن فلبث يوسف في السجن بضع سنين قالوا سبع سنين وقالوا أكثر من هذا يوسف في السجن بغير ذنب ارتكبه أبداً قصص نور قصص قصص نور قصص ملك مصر في ذلك الزمان فجأة في يوم من الأيام استيقظ على رؤيا فزع منها جمع الوزراء جمع الحاشية جمع الناس حوله والمقربين أخبرهم عن الرؤيا. إنها رؤية مفزعة إنه أمر مخيف وتخيلوا هذه الرؤية جمع الملك الناس في قصره فقال لهم <تصفيق> إني أرى سبع بقرات سبع بقرات سمان تخيلوا المنظر الرؤية مفزعة حقا سبع بقرات سمان وهناك سبع بقرات عجاف والبقرات العجاف يأكلنا البقرات السمان إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف أي هذه البقرات العجاف يأكلنا البقرات السمان الرؤية مفزعة مخيفة وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات والناس كل واحد يكلم الآخر ما قصة هذه الرؤيا لا أحد يعلم يا أيها الملا أفتوني في رؤياي أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون لم يعرف أحد منهم وكان هناك ساقي الملك ذلك السجين الذي ندج من السجن وأخبر عنه يوسف عليه السلام أنك ستنجو كان يسقي الملك الخمر والناس لا أحد منهم يعرف تأويل هذه الرؤيا قالوا أضغاث أحلام ليست برؤيا إنما هي أضغاث أحلام لا معنى لها وما نحن بتأويل الرؤيا بعالمين طيب إذا كنتم لستم عالمين لما تقولون أضغاث أحلام إذا كنتم لا تعلمون ما معنى هذه الرؤيا أسكتوا خيرا لكم هنا تكلم ساق الملك هنا تكلم الذي يسقي الملك الخمر قال أنا أعلم رجلا يفسر لكم هذه الرؤيا قال الملك ومن هذا الرجل؟ قال إنه رجل في السجن اسمه يوسف وهو رجل صادق أمين أول لنا رؤيا فكانت كفلك الصبح قال الملك اذهب إليه فسأله عن هذه الرؤيا ذهب هذا الساق إلى السجن بعد سنوات تذكر يوسف عليه السلام دخل السجن فنادوا على يوسف يوسف أيها الصديق الآن اسمي صديق بعد أن سجنتموني في السجن سنوات طويلة الآن تسموني صديقا يوسف ويها الصديق أفتنا في سبع بقرات سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات أفتنا يا يوسف في هذه الرؤيا سبع بقرات سمان وسبع بقرات عجاف هذه العجاف تأكل هذه السمان والسنبلات ما قصتها مباشرة لم يتردد يوسف عليه السلام قال تزرعون سبع سنين دابا سوف يأتيكم خير سبع سنوات وتزرعون فما حصدتم كل الزرع الذي تحصدونه ذروه في سنبله لا تخرج منه شيئا إلا اليسير الذي منه تأكلون ثم سيأتي عليكم سبع شداد عجاف قحط لن تزرعوا شيئا إنما أكلكم مما خزنتموه فسوف تأكلونه ولا يبقى منه إلا القليل ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا إلا قليلا مما تحصنون الكلام خطير الكلام يتكلم عن مستقبل البلد وعن الحالة الاقتصادية في المستقبل لهذا البلد الكلام خطير ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون إن الملك لما سمع هذا التأويل علم أن هذا الرجل من ورائه سر إنه يتكلم عن اقتصاد البلد يتكلم عن مستقبل البلد الكلام خطير قال الملك اذهبوا إلى هذا السجين فأخرجوه إلي أريده في القصر حالا فلما جاءه الرسول لم يرضى يوسف الصديق عليه السلام أن يخرج من السجن كما دخلته مظلوما لن أخرج منه إلا بريئا كما أدخلتموني واتهمتموني بعرضي لن أخرج من هذا السجن أموت فيه حتى تعلن براءتي اذهب إلى الملك وأخبره أنني لن أخرج لن أخرج من هذا السجن إلا بشرط واحد أن ترجع النساء اللواتي قطعنا أيديهن فاسألوهن لما قطعنا الأيادي لما تكلمنا عليا لما اتهمني بعرضي وأنا البريء الشريف الملك حاكم مصر في ذلك الزمان يرجع وينادي كل النساء اللواتي اتهمنا يوسف عليه السلام بعرضه جاء بالنساء في القصر معهن من؟ امرأة العزيز فسألهن الملك ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه لما كان الكلام الذي ظهر أن يوسف هو الذي تحرش بكنا هل كان الأمر صحيحا؟ اتهمتن يوسف بأنه حاول الاعتداء هل كان الأمر حقيقة تكلم النسوة كلهن نطقنا قلنا حاش لله معاذ الله قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء الآن نطقت امرأة العزيز سألها الملك يا فلانة كانت التهمة مباشرة معك. اتهمت يوسف بأنه أراد بك السوء. هل كان الكلام حقيقة؟ هل أراد بك السوء؟ نطقت الآن امرأة العزيز. بعد سنوات طويلة من اتهام يوسف، الآن تكلمت. قالت الآن، الآن حصل الحق. أنا راودته عن نفسه وإنه, وإنه لمن الصادقين نعم كان صادقا لم يكذب أبدا لم يحاول أن يعتدي علي بل كنت أنا المخطئة ذلك ليعلم أني, أني لم أخنه بالغيب حتى يصله الخبر أنني لما كنت بعيدة عنه لم أكذب عليه بل لم أخنه أبدا ذلك ليعلم أني, أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين الآن جاء الملك بيوسف مرة أخرى إلى قصره فقال له بعد أن سمع خبره وقصصه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين ظهرت براءة يوسف وانتشر الخبر بين الناس أنه أدخل السجن ظلما جاء الفرج من عند الله عز وجل إن يوسف الآن بريء وانتشر خبره بين الناس بدأ الفرج قال إنك اليوم لدينا مكين أمين اختر ما بدالك يا يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم اجعلني وزيرا المالية أحفظوا بلادكم وأموالكم إني حفيظ عليم ليعلم الناس على الحكم بشرع الله عز وجل ما الذي سيحدث الآن؟ صار يوسف بعد أن كان سجينا وحيدا وزيرا في هذه البلاد؟ ما الذي سيحدث بينه وبين إخوته؟ وهل سيراهم يوم من الأيام؟ وهل سيحصل شيء بين يوسف وبين إخوانه؟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 وبدأ الفرج ليوسف بعد أن صبر سنوات طويلة وبعد أن أعلن الله عز وجل براءته بين الناس صار يوسف الآن عزيزا في مصر صار يوسف الآن حاكما في مصر صار هو الذي يتحكم بأموال الناس باقتصاد البلد بالغذاء بالمحاصيل جاءت السبع سنين الأولى ويوسف كان أمينا على البلاد وعلى أموالها ثم بدأت سنوات القحط الثانية سبع سنوات الثانية قحط، جوع، جدب انتشر الجوع في مصر وما حولها وصل الجوع والقحط إلى فلسطين هناك يسكن من؟ يعقوب عليه السلام وأبنائه سمع الناس في البلاد المجاورة أن في مصر أن خير بقي وأن هناك رجلا عزيزا حاكما يوزع الخيرات والطعام على الناس إذا جاءوا ببضائع يستبدلونها بها فإذا بيعقوب يرسل أبنائه العشر إلى أين؟ إلى مصر وهو لا يعلم من عزيز مصر في ذلك الزمان يوسف عليه السلام يستقبل الناس يستبدلون الطعام بالبضائع قيل له أن وفدا من فلسطين جاء دخل العشرة إلى يوسف عليه السلام بعد عشرات السنين انقطعوا عنه ظنوا أنه قد توفي ظنوا أنه قد مات ظنوا أنه قد انتهى يوسف عليه السلام سمع أن وفدا من فلسطين قد دخل عليه بلاد أبيه دخل العشرة فإذا بيوسف يعرفهم أما هم لم يعرفوه تذكر يا يوسف لما كنت في البئر والله عز وجل أخبرك أنه سيأتي يوم تعرفهم تخبرهم بأمرهم وهم لا يشعرون بدأ هذا اليوم يا يوسف ودخلوا على يوسف وجاء أقوى يوسف فدخلوا عليه وهم له منكرون فعرفهم وهم له منكرون سألهم عمن بقي من أهليهم من بقي قالوا بقي أبونا بقي أخ لنا اسمه بن يامين أخ يوسف الشقيق لأمه وأبيه بقي لنا كذا وكذا قال لما لم تأتوا بأخيكم بن يامين أخيكم الصغير قالوا أبانا لا يسمح لنا بأخذه قال إن جئتموني مرة أخرى فإنني لن أعطيكم طعاما إلا إذا جئتموني بهذا الأخ لن أعطيكم أي طعام حتى تؤتيوني بأخيكم الصغير بن يامين فإذا بيوسف عليه السلام يخبرهم بهذا ثم بعد أن أعطاهم الطعام وأخذ منهم البضائع والأمتعة قال لخدمه لفتيانه لغلمانه قال لهم أرجع بضائعهم داخل الطعام مرة أخرى بغير أن يشعروا فإذا بهم يأخذون الأمتعة مع الطعام ويرجعون إلى من؟ إلى أبيهم يعقوب عليه السلام رجعوا إلى يعقوب فلما دخلوا على أبيهم يعقوب قالوا يا أبانا يا أبانا أعطانا هذا العزيز طعاما لكنه منعنا منه مرة أخرى إلا بشرط قال وما هو الشرط؟ قالوا لأبيهم إلا أن نذهب بأخينا بن يامين قالوا يا أذانا منع من الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون هذه الكلمة. بالذات سمعها يعقوب قبل عشرات السنين سمعها لمن؟ سمعها من أبنائه لما أرادوا أن يأخذوا معهم من؟ يوسف عليه السلام نفس الكلمة بالضبط قال وإنا له لحافظون فتذكر يعقوب وهو لم ينس يوسف عليه السلام قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين أيسوا من أبيهم وذهبوا إلى امتعتهم يفتحونها ليخرجوا الطعام فلما أخرجوا الطعام وجدوا بضاعتهم قد أخفيت في الطعام نفسه فرجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا إنه رجل كريم إنه رجل عزيز أعطانا الطعام وأرجع لنا البضاعة مرة أخرى قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير هذا الطعام يسير يا أبانا نذهب مرة أخرى فيجزل لنا الطعام والأجر والثواب لنذهب إليه مرة أخرى فإنه رجل كريم يا أبانا ألح على أبيهم ألح على أبيهم ألح على أبيهم ويعقوب عليه السلام لا يرضى لأنه يتذكر المكيدة الأولى لما أخذ منه يوسف عليه السلام وهو يبكي عليه منذ سنوات طويلة منذ زمن طويل الآن تريدون أخذ ابن الآخر مني لن أرسله معكم فلما ألح على يعقوب عليه السلام إذا به يقبل بالأمر لكنه اشترط عليهم شرطا ماذا اشترط؟ قال لن أرسله معكم حتى توتوني موثقا من الله أريد عهدا بينكم وبين الله جل وعلا عهد تعاهدوني حتى توتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أي يحاط بكم أريد عهدا تعاهدون الله عز وجل به أن ترجعوا لابني إلا أن يحاط بكم فتموتوا جميعا فاعطوه الميثاق والعهد أن يرجع إلا بأخيهم أو يموتوا جميعا وفعلا ذهب الإخوة بأخيهم فطلب منهم يعقوب عليه السلام طلبا إذا دخلتم مصر فلا تدخلوا مجتمعين لا تدخلوا من باب واحد ولكن تفرقوا في الأبواب حتى لا يتربص بكم الأعداء وحتى لا يحصل أمر ربما لا تعلموا به وفعلا أخذ الإخوة أخاهم وذهبوا بأخيهم بن يامين ومعهم البضائع والأمتعة إلى مصر ذهبوا إلى يوسف عليه السلام مرة أخرى وهم لا يعلمون أنه يوسف انطلقوا من فلسطين. إلى مصر مرة أخرى. قصص قصص قصص قصص حكمه وصل الإخوة معهم بنيامين إلى مصر وذهبوا إلى قصر يوسف عليه السلام وهم لا يعلمون أنه يوسف. فلما دخلوا عليه عرف يوسف عليه السلام أخاه بنيامين. فضمه إليه وآواه ثم قال له وإخوانه لا يسمعون قال أتعلم من أنا يا أخي؟ قال من أنت؟ قال أنا يوسف قال يوسف أخي قال نعم قال ماذا حصل؟ قال قد من الله عز وجل عليه تخيلوا كيف كان يعانقه تخيلوا كيف كان يسلم عليه ويصافحه ويضمه تخيلوا كيف كان يكلمه عما حصل في عشرات السنين لما غاب يوسف عليه السلام تخيلوا كيف كان بن يامين يشتكي إلى أخيه يوسف مما فعله إخوانه به ثم قال له يوسف لا تبتئس بما كانوا يفعلون ثم لما جهز إخوانه بمتاعهم وأعطاهم الأكل وما يريدون من متاع وضع سقاية الملك صواع الملك في متاع من؟ متاع بن يامين أخوه الشقيق ولا أحد يعلم بهذا ثم لما جهزهم وخرجوا قافلين راجعين إلى فلسطين وما إن ابتعدوا قليلا من القصر إلا وينادي منادي من؟ ينادي منادي يوسف عليه السلام في الناس في هذه القافلة ينادي فيها فيقول أيتها العير أيتها العير إنكم لسارقون نحن سارقون تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين ما جئنا لنسرق منكم شيئا فلما رجعوا إلى يوسف عليه السلام قال نفتقد صواعا للملك إناء للملك فإذا وجدناه عندكم ما جزاؤه قال في شريعتنا شريعة يعقوب عليه السلام من وجدتم الصواع عنده وهو سارق فإنه لكم فإنه لكم عبد يخدم عندكم فبدأ بالبحث في أمتعتهم وجعل متاع أخيه بن في آخر ما يفتش فيه فلما وصل إلى متاع بن يامين والإخوة يشهدون فإذا بهم يخرجون الصواع فلما رأوا الصواع يخرج من متاع أخيهم بن يامين أخو يوسف قالوا ويرفعون أصواتهم بهذا قالوا إن يسرق لقد سرق أخ له من قبل إذا سرق فإن له أخ اسمه يوسف قد سرق من قبل وهم لا يعلمون أن الذي يعطيهم الطعام العزيز هو يوسف هم لا يشعرون بهذا لتنب أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون فإذا بيوسف عليه السلام يسر في نفسه حديثا وهو حزين فيقول قال أنتم شر كان والله أعلم بما تصفون ثم بعدها قالوا له يا أيها العزيز يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا أبونا كبير لا يتحمل فقده فخذ أي واحد تشاء منا بدلا عنه قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا الظالمون هذا ظلم أن نأخذ أحدكم بدلا عنه. فإذا بهم يتناجون ويتكلمون وأيس من يوسف عليه السلام أن يرجع لهم بنямиن. فإذا بكبيرهم أعقلهم يقول قد علمتم أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرتم في يوسف هذه المرة الثانية. أما أنا فلست راجعا إلى أبي لن أستطيع أن واجه أبي فإنني سوف أنكث هنا مع أخي بنямиن حتى يحكم الله لنا. ارجعوا إلى أبيكم فقصوا عليه القصص فلما رجعوا إلى يعقوب وكان شيفا كبيرا قالوا يا أبانا إن ابنك سرق أين بن يامين؟ بن يامين ابنك قد سرق صواع الملك فأخذ وأين أخوكم الكبير جلس عنده يا أبانا لم يصدقهم يعقوب عليه السلام هذه هي المرة الثانية المرة الأولى كذبتم في يوسف وهذه هي المرة الثانية تكذبون في أخيه الصغير وأخيه الكبير لن أصدقكم هذه المرة قال بل سولت لكم أنفسكم أمراء فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون فصبر جميل ليس لي إلا الصبر على ما فعلتم وعلى ما صنعتم عسى الله, عسى الله أن ياتيني بهم جميعا أرجو من الله أن يرجع لي يوسف ويرجع لي بن يامين يوسف إلى الآن تذكر يوسف بعد عشرات السنين نعم يوسف وبن يامين وأخيه الكبير عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم ثم بعد أن بكى فترة من الزمن وهو لم يأس من روح الله عز وجل قال يا بني يرجعوا يا بني يذهبوا يا بني يبحثوا يمنة ويسرى ارجعوا إلى مصر مرة أخرى لعلكم تجدون يوسف وإخوانه أيضا معه قالوا تالله أقسموا قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين سوف تهلك يا أبانا إلى الآن تذكر يوسف وبيضت عينا عمي يعقوب عليه السلام من كثرة بكائه على أبنائه عمي يعقوب بعد أن فقد يوسف عشرات السنين لم ينسه إلى الآن قال يا بني يذهبوا يا بني يذهبوا فابحثوا عن يوسف ابحثوا عن بن يامين ابحثوا عن أخيكم الكبير ربما ترجعوا إلى صوابكم ربما تجدوهم مرة أخرى فالقلب لا زال حياً بذكراهم وهو جالس يبكي يتذكر أبناءه الثلاث فإذا بإخوانه إخوان يوسف التسع الذين بقوا مرة أخرى رجعوا إلى مصر وذهبوا إلى العزيز وهم لا يعلمون أنه يوسف ودخلوا عليه أذلة نكسوا رؤوسهم فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز كم بقي الآن تسعة تسعة رجال كلهم قد نكسوا رؤوسهم أوهنهم الذل والوهن والجوع إذا بهم من ضعفهم أصابهم الوهن يقول أحدهم ليوسف عليه السلام يقول يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة جئناك ببضاعة لا تقبل أصابنا الضر أبونا عمي بصره اشتد بكاؤه يا أيها العزيز يا أيها العزيز افعل ما تفعل فإن الضر قد نزل بنا والمصائب قد ألمت بنا الآن يوسف عليه السلام يتذكر وعد الله له وهو في البئر أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون تعرفون ماذا قال لهم في هذه اللحظات قال هل علمتم؟ هل علمتم ما فعلتم بيوسف تذكرون فعلتكم بيوسف تذكرون لما رميتمه في البئر هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون نظروا إليه فإذا العين عين يوسف وإذا الصوت صوت يوسف وإذا بهم يحاولون التذكر أينك لأنت لا يوسف أنت يوسف قال نعم أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ارتفع البكاء وعلى الصياح إخوانه يبكون نكس رؤوسهم ماذا سيفعل الآن بهم يوسف عليه السلام هل سينتقب منهم هل سيفعل بهم ما يفعل قال يوسف في هذه اللحظات لحظة العزة قال لا تثريب عليكم اليوم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ثم قال لهم بعد أن نزع قميصه خذوا هذا القميص خذوا هذا القميص واذهبوا به واذهبوا به إلى أبي وألقوا القميص على أبي ثم سوف يرجعوا بإذن الله عز وجل بصيرا سوف يرجعوا بإذن الله عز وجل بصيرا وارجعوا إلي مرة أخرى ألقوا هذا القميص على أبي وسوف يعيد الله عز وجل له بصره ثم ثم يرجع بصيرا وترجعون إلي مرة أخرى بعد أن يوسف عليه السلام عن إخوانه نزع قميصه فقال لإخوانه خذوا هذا القميص وألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا سيرجع الله عز وجل له بصره ثم أتوني بكل قبيلتكم وأهلكم فإذا بالقافلة تعود إلى بادية فلسطين إلى بيت يعقوب ذلك الشيخ الكبير الذي عمي بصره الذي كبر سنه الذي بكى لسنوات على يوسف عليه السلام ثم على أخيه وهو جالس إلى الآن لم تصل القافلة إلى الآن ما فصلت العير إلى الآن ما وصلت إلى خيمته إلى مكانه فإذا به يعقوب عليه السلام وهو أعمى يقول لأبنائه الذين بقوا معه يقول لأهله أشم رائحة يوسف لولا أنكم تزعمون أنني مجنون لقلت لكم أنني أشم رائحته فإذا بهم يقولون فالله إنك لفي ضلالك القديم ولما فصلت العير قال أبوهم ذلك الشيخ الكبير يعقوب عليه السلام الأعمى الضرير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون فرد بعض أبنائه عليه قالوا تالله يقسمون إنك لفي ضلالك القديم يقسمون على ضلاله وجنونه يقولون هذا للنبي من أنبياء الله عز وجل فجأة جاء البشير الذي يحمل القميصة يبشر أباه بعد عشرات السنين من فقد ابنه يركض فإدخل إلى أبيه في خيمته ثم يرمي القميص على وجهه فلما أن جاء البشير القاه على وجهه فلما أزاح القميص إذا بيعقوب عليه السلام يبصر فلما أن جاء البشير القاه على وجهه القاه على وجهه فارتد بصيرا قال يعقوب عليه السلام ألب أقول لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون تجمع الأبناء حول يعقوب يبكون وهم فرحين ثم طلبوا من أبيهم يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين ندموا على فعلهم فقال يعقوب عليه السلام سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم وعدهم من يستغفر لهم أعاد الله البصر ليعقوب عليه السلام أي فرحة هذه التي نزلت على يعقوب عليه السلام ثم جمع أولاده وأهل بيته ليعود قافلا إلى مصر إلى موطن ابنه الجديد لتجتمع أسرة يعقوب عليه السلام كلها مرة أخرى في مصر عند يوسف ومع يوسف عليه الصلاة والسلام. قصص نور قصص قصص نور قصص خرج يعقوب عليه السلام من فلسطين متوجها إلى مصر معه أبنائه الأحد عشر. تخيلوا فرحة يعقوب عليه السلام وهو ذاهب إلى ابنه يوسف الذي افتقده منذ عشرات السنين تخيلوا هذه الفرحة الغامرة التي غمرت يعقوب ذلك الشيخ الكبير فلما وصلوا إلى مصر فإذا بيوسف عليه السلام بنفسه ينتظرهم فلما دخلوا على يوسف أعوى إليه أبويه ضم أمه وأباه وقربهما إلى العرش آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ثم رفع والديه عند الكرسي عند عرشه ورفع أبويه على العرش وإذا بإخوانه جميعا الأحد عشر وأبوه وأمه يخرون له سجدا وكان السجود في عهده مشروعا وخروا له سجدا فلما فرح الجميع بمقدمهم على يوسف عليه السلام ذكر يوسف أباه فقال يا أبي أتذكر وأنا صغير جئت إليك أخبرك عن رؤيا رأيتها في المنام أن أحد عشر كوكبا والشمس والقمر سجدوا لي في المنام الآن يا أبي إنها الرؤيا تحققت قال يا أبت هذا هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وإذا بإخوانه يعانقهم واحدا تلو الآخر وعنده أمه وأبوه أي فرحة غامرة نزلت على يوسف عليه السلام بعد سنوات من الحرمان حرب من أبيه وأمه حرم سنوات طويلة من العز دخل السجن كاد أن يموت في بئر بيع بالأسواق الآن فضل الله عز وجل عليه نزل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 الذين أغرادوا قتله قال إن الشيطان هو الذي نزغ بيني وبينهم أي كرم ليوسف فهو الكريم بن الكريم ابن الكريم ابن الكريم عندما نسب كل الإثم للشيطان ولم ينسب لإخوانه شيئا ثم رفع يديه إلى السماء قال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة ماذا تريد يا يوسف انظر إلى طلب يوسف في آخر عهده قال توفني مسلما وألحقني, وألحقني بالصالحين إنه تواضع يوسف عليه الصلاة والسلام كم صبر وكم اتق الله عز وجل إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين حتى نلقاكم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته